Inni răayit u aحد عشر kowkaba O al-shemse o قَالَ quamr Răayituhum لَا sاجدien Qal ya bunay la teqصص rؤiake O al i i وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 1. بويك من قبل إبراهيم وإسحاق 2. إن ربك عليم حكيم 3. لقد كان في يوسف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 منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له ررسِلْهُ مَعَنَا غَدَي يَرتَعْ وَيَعَبَوَإِن لَهُ لَحافِظُون قَالَ إني إِن لاَا يَحزُنُونِيأَنْ تَذهبَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَي يَأكُ لَهُ الذِقْبُ وَأَن تُمْ عَنْهُ غَافِلُ. قالَاالوا لئِن أَكَ لَهُ الذِببُ وَنَحْنُ رصْبَةٌ إ إذََّ خَاسِرُون فَلَنَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجمَعُون أَي يَجْعَلُهُ فِي غَيَابَةِ الجُب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادَ الْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْتِيَنَا فَعَنَأَوْنَا 11. <تخذه ولدا> وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 12. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَلَّابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرْعَدَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِهِ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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تَرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهٌ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ 1. ودخل معه السجن فتيان 2. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني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 قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 مَا تَعمُدُونَ مِن دُونِهِ إِللاا أَسم أَن سََّييتُموهَا أَننتُم وَأَبَاءكُمْ مَهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا يعلمون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 هُ نَاجم مِنْهُ مَذكُرنِي عيندَ رَبِّكَ فَأَنسَهُ الشَّيطَانُوا ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَِثَ فِ السّجِنِ بِطعاسِنين وَقَالَ الْ المَلِكُ إِن أَرَاسَ بَعَبَ قَاتٍِ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 قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الذي نَجَى مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ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 كُلَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَافِلُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُؤْنِبُونِي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 اِذْ رَاوَدَتْهُ النِّسَاءُ عَنْ نَّفْسِهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ حص الْحَقُّ نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ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 اِن لَم تاتوني بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا وقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الَّكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم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 قَالَلًَا أُرْسِ لَهُ مَعَكُمْ حتىََّ تُؤتُون مَوْثِقًَا مِنَ اللَّهِ لَ تَأتُ النَّنِي بِهِ إِللااأَ يُحاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُم قَالَ اللهَّهُ عَلَ مَا نَقُولُ وكيل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 انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لثارقون قَالُوا وَأَقَبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ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 وابن شيخ كبير فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده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 فَلَن أَبَرحَ الْ الأأَضَ حَ يَأذَّنَ ل أَب أَوْ يَحكُمَ اللهَّهُ ل وَهُو خَيرُ الحَكِمِين إجع إِلَ أَبكُمْ فَقل يَ أَبَنَ كَسَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ واسأل التي كنا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لصادقون. قال بل سوولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ قالَاوا يَ أَُّهَا الععَزيِيزُ مَ السَّنَ وَأَهلَ نَ الضّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعةٍم مُزْجَاتٍِ فَأَوْفِي لَنَ الْكَيلَ وَتَصَدَّّقَ عَلَْنَا إِنَّ اللهَّهَا يَجْزِ الْمُتَصَدّقِي. قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ قَالَ أَنَ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا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 جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ 1. وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين 2. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 3. وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي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 إهُ هو العليمُ الحكم رَبِّ قَد آتَيتَنِي مِنَ المُللك وَعََّم تَنيِيمِ تَأول الأحَادِيم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 وَمَا كُ تَ لدييْهِمْ إِذ أَجمَعُون أَمرَهُمْ وَهُم يأَمْكُرُون وَماَا أَكثَرٌ النَِّ وَلَ حَرَصتَ بِمُؤمِنِين وَماَا تَسْأَلُهُم عَلَيْهِ مِْ أَجرْر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 على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا